بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين انما وقع الشك في الشرط المتاخر اي انه هل يمكن ان يكون الشرط الشرعي متاخرا في وجوده زمانا عن المشروط او لا يمكن كان الكلام في الدرس الماضي في بيان بعض القيود قلنا القيد مره يكون متقدم على المقيد واخرى يكون مقارن للمقيد وثالثه يكون متأخر عن المقيد اما بالنسبه للمتقدم فقد نستنى له بمثال الطهاره حيث يجب ان تكون قبل الصلاه قبل المقيد وعرفناها عرفنا القيد المتقدم هو القيد الذي يؤخذ في وجود الواجب بحيث يكون زمانه متقدم على زمان الواجب أما البقارن فعرفناه هو القيد الذي يؤخذ في وجود الواجب على شرط أن يكون وجوده مقارنا متحدا زمانا مع وجود الواجب ومثاله كما قلنا بالأمس استقبال القبلة أو الساتر في الصلاة وهذا كما يقول المصنف لا خلاف بينهما لا خلاف فيهما بين العلماء لم يختلف احد في أن الواجب في أن القيد المتقدم أو القيد المقارن موجود أو لا إنما وقع الكلام والخلاف بين العلماء في القيد الثالث وهو القيد المتاخر ومستند القيد المتاخر بغسل المستحاضه التي تكون كبرى الاستحاضه عندها كبرى الاستحاضه الكبرى يشترط فيها اغتسال ثلاثه للطلوات. غسل للصلاه الصبح وغسل للظهر والعاصر وغسل للمغرب والعشاء طبعا للعلم هذا اذا لم تفصل بين الظهر والعاصر والمغرب والعشاء اما لو كانت تفصل بينهما لزمان فلكل صلاه غسل فيجب عليها في اليوم خمسه المستحاضه الكبرى تعلمون بحاجه الى اغسال ثلاثه في الصيام اذا قامت طبعا يجب عليها الصيام لكن صحه قومها مشروطة بإيقاع الغسل الليلي بقطع الغسل في الليل لصلاه المغرب والعشاء. فإن أوقعت الغسل لصلاه المغرب والعشاء صح صومها صحة أمها، صحة أمها وإن لفلا، وإن لفلا يصح. قالوا هذا شرط متاخر لأن الغسل الليلي الشارق. الغسل الليلي الشرف لصحة الصيام المتقدم في النهار فهذا شرف متأخر يعني حتى يكون عندنا صوم تام تحتاج المستحاضة إلى إيقاء الغسل الليلي هذا شرف متاخر لصحة الصوم لوجود الصوم ومثلنا بمثال آخر ومثال إجادة المالك في البيع الفضولي إذا قلنا أن الإجادة قاشفة لا بقع الكلام بين العلماء هل عندنا شرط متأخر أم لا أساسا هل يمكن أن يكون عندنا شرط متأخر أو لا يمكن في البسألة قولات البعض أشكل أشكلة أشكل أشكال على وجود الشرط المتاخر. لا يوجد عندنا شرط متاخر. لماذا؟ قال لأن الشرط ودليله لأن الشرط المتاخر جزء العلم، جزء وجود الواجب جزء. فكيف يكون الشرط متاخرا ونحن نعرف. ونحن نعرف في الفلسفة أن العلة التامة لا تحصل إلا بحصول جميع أجزتها العلة التامة مركبة من أمور ثلاثة لأنها ثابتة من وجود المقتضي وعدم المانع وحصول الشر إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة وجدت العلة فإذا كانت العلة موجودتان وجد المعلوم وجود العلة يلزم منه وجود المعلوم كما تعلم فإذا حصل فإذا حصل المعلوم في الخارج فأي حاجة فأي حاجة للغس الليلي إذا الصوم وقع في النهار وحصل الصوم في النهار منها من الفجر إلى المغرب فأي حاجة لايقاع الغس الليلي إن قلنا أن صحة الصيام متوقف على وجود الصيام متوقف على حصول الشرط المتأخر هذا يعني حصول المعلول قبل تمام العلا. وحصول المعلول قبل تمام العله مستحيل الاشكال واضح شيخ الإشكال واضح لذا قالوا لذا قال نحن نقول لهذا الامر لا يوجد عندنا شرط متاخر لان الشرط الجزء العلم. فاذا حصلت جميع اجزاء العله حصلت العله وان لا المصنف يقول وكأن هذا المستشكل قاس قاس الشرط الشرعي على المقدمات على الشروط العقليه هذا الكلام ما قلناه الان هذا ممكن في المقدمات العقليه فثلاث الكون على السطح الكون على السطح او الكون في بقه المكرمه هذا بحسب العقل مستحيل أن يكون الإنسان في مكتب أو على السطح دون المسير أو دون نفط السلة هذا صحيح المستشكل آث الشرط الشرعي على, على المقدمة العقليه ولذا أدخلنا في الفلسفة قال العلة والمعلول وحصوله هذا كله أمور عقلية ومرعفية، أمور ولكن نحن نسأل من نسأل من هذا القائد من أين نشأ البحث في الشرط المتأخر؟ إذا الشرط متأخر ما عندنا على حسب الكلام، فلماذا وقع البحث بين العلماء في الشرط المتأخر؟ انتم حسب الفار تقول ما عندنا شرط متاخر اصلا بل يستحيل ان يكون عندنا شرط متاخر فاذا استحال وجود الشرط المتاخر فلماذا وقع البحث بين العلماء في الشرط المتاخر ها يقول هذا البحث إنما وقع لوجود بعض لوجود بعض ما ورد من الشارع مما ظاهره مما ظاهره ظاهره الشطر مداخل أما في الواقع فلا إذا نظرنا إلى ظاهر هذه الروايات فظاهرها يقول عندنا شطر مداخل مكتبنا بلا أما إذا دققنا النظر وتاملنا جيدا فنحن لا نقبل وجود الشرط المتاخر اذا ماذا نفنع ها قالوا لا بد من التاويل لا بد من التاويل هنا الشرط المتاخر ما عندنا فلا بد من تاويل مظاهره الشرط المتاخر المصنف يقول وذكروا لهذا عدة تاويلات ذكروا تاويلات عديده الا ان المفضل يقول احسن ما ظهر لي من التاويلات التي ذكره القائلون باستحاله الشرط المتاخر قالوا في محله يمكن تاويل ما ظاهره الشرط المتاخر بالثاني تأويله حق بالثاني وهذا التأوين إلى الشيخ النائم حتى ما يبدو عليه الرأس الشيخ النائم يقول الكلام في الشرط المتأخر يقع في مقامين يقع في مقامين مرة نتكلم في الشرط المتأخر الذي يكون قيدا للمامور به ومره اخرى نتكلم عن الشرط المتاخر الذي يكون قيدا للحكم وليس للمامور وبعبارة اخرى مره نتكلم في الشرط المتاخر الذي يكون قيدا للمامور به يعني لنفس الواجب لنفس الصلاه نفس البيع نفس الصوم مرة هكذا وهنا نقول هل يمكن الشرط المتأخر هنا أو لا هنا نقول ومرة أخرى لا نتكلم في الشرط المتأخر الذي يكون قيدا للحكم يعني للوجود وليس الغف في اما أما الكلام في الشرط الاول إذا كان الشرط المتأخر قيدا للمغبور به لنفس الواتف هل عندنا شرط متأخر؟ قالوا لا يستحي يستحي عندنا شرط متأخر إذن ما تأويله المولى يقول للمرأة المستحاضة بالاستحاضة الكبرى يقول لها صوم النهار صوم النهار ولكن يجب عليك حتى يحصل منك الصوم في الخارج يجب عليك ان تعقبي هذا الصوم بالغسل الليل نلتفت للمولى صوم في النهار وغسل في الليل يقول نعم لصحه صوم المستحاضه بالاستحاضه الكبرى يجب عليها أن تصوم يجب عليها أن تصوم نقول له أيها المولى الصوم ينتهي بأذام المغرب يقول نعم ولكن شرط حصول الصوم منها حصول الغسل الليل في صلاة المغرب والعشاء. يقول وهنا لا يمكن نفسي هذا شرط متأخر التبتوا لأن المولى هنا عندما يجعل الشرط المتأخر أيضا لنفس الواجب الواجب مأمور به مو للحكم للمأمور به لنفس الواجب المولى ما بيسمع هنا حتى نقول يمكن أو لا يمكن المولى هنا ينظر إلى أمرين عندما ينظر ينظر إلى بتعبيرهم إلى حصتين حصة حصة من الحصتين حصه هي الصوم المطلق صوم المطلق من دون أي خير يجب الصيام وهذا مخاطر به جميع المكلفين يجب الصيام كتب عليكم الصيام لكن وينظر إلى حصة أخرى وهي الصيام مع الغسل الليلي تلتفت الصيام المتعقب بالغسل الليلي فهنا نظرتان نظر المكلف الى حصتين حصه تسمى الصوم المطلق من دون اي قيد، وحصه اخرى هي الصوم المقيد بتعقب الغسل الليلي لهذا الصوم ثم التفت الى المكلف والتفت إلى هذه المرأة المفتحاضة وقال لها أطلب منك الصوم المتعقب بالغسل الليل الصوم المتعقب يعني نظر إلى بتعبير المتنظرة إلى حصة خاصة وهي الصوم المتعقب بالغسل الليل في الواقع هنا هنا عندنا حصتان حصة اسمها الصوم وحصة اسمها الصنم على الغسل المتأخر. المولى قال من كي أريد هذه الحصة؟ الخاصة؟ أريد هذه الحصة الخاصة. فهنا إذا المولى قال هكذا أنتم تقولون شرط متأخر نحن نقول لكم لا. لا. نحن نقول لكم هنا إذا أردنا التشبيه نقول هنا. الصوم المتعقب بالغسل الليلي الغسل الليلي جزء اخذ جزءا في الصيام اخذ قيدا جزءا في الصيام المولى خاطبها بهذا الامر قال لها اريد منك الصوم المتعقب فاصبح الغسل الليلي داخلا داخلا داخلا في داخل في الصوت في الحصة في الحصة ولا محذور في ولا محذور فأصبح المصر هنا جز جز العلم جز العلم يقول المصر يقول, يقول صاحب هذا القول يقول كما لو كما لو أن المولى نظرا إلى القيود الثلاثة ها عندنا مقيد واجب مقيد بالشرط المتقدم وواجب مقيد بالشرط المتأخر وواجب مقيد بالشرط المقارب نقول هكذا إذا المولى اشترط الصوم اشترط الصيام بالغسط القبلي غسط قبلي كما أن المولى بالنسبة للمستحابة يشترط عليها قبل الصوم أن تغتسل للفجر، فهذا الغسل هيدا متقدم، وعندنا غسل مقارن للظهر وغسل متأخر. يقول صاحب هذا القول كما أنه لا فرقه بين أن يقول لها المولى صومي بشرط أن تسبق الصيام بالغسل وصومي بشرط أن تقارن الصيام بالغسل، يقول لها صومي بشرط أن تعقد الصيام بالغسل. يقول لا فرق بين هذه الأمور الثلاثة. فلما تقبلون الأول والثاني وترفضون الشبر وترفضون الصوم المتعقد بالغسل؟ يقول إذا أنا يقول لا فرق بين هذه الأمور الثلاثة. لا فرق بين هذا وهذا وهذا. في هذه الأمور الثلاثة المولى يعيد حصة خاصة. قد تكون الحصه الخاصه الصوم المسبوق بالغسل وقد تكون الحصه الخاصه الصوم المقارن بالغسل وقد تكون تلك الحصه الخاصه الصوم المتعقد بالغسل في فرق بين هذه الامور الثلاثه لا فرق عندنا في هذه الامور نعم يقول يقول القائل نعم لو فرضنا أن الغسل الليلي له تأثير واقعي في الصوم. إيش قالتون يا أبي والطهير؟ إذا قلنا الغسل الليلي إذا قلنا الغسل الليلي يكشف عن فصول الصيام بطهارة من حين الصيام. هنا المتأخر اثر في المتقدم إذا قلنا له تأثير واقع له تأثير واقع يعني إذا اختثلت في الليل يؤثر في النهار إذا قلنا هكذا هذا يلزم منه تأثير المتأخر في المتقدم واش قالكم هنا صحيح ولكن نحن نقول هذا الكلام نحن نقول إذا اختثلت ليلا كشف عن حصول الطهارة من حين الغسل. لا من حين الصوم فضع وفرق بين المقامين إشكالة انما ما يتأثى ويأتي علينا إذا قلنا أن الغسل في الليل يؤثر في الطهارة في النهار في الصوم فينا إذا قلنا هكذا فهذا أصبح للغسل تأثير واقع أما لا نحن نقول الغسل يؤثر في الصوم يؤثر في الطهارة عفواً من حين وقوعه لا من حين الصباح لا من حين اثناء الليل فلم يلزم تاثير المتاخر في المتقدم نعم إنما يلزم لو قلنا بالاول لو قلنا الغصن له تاثير نهاري وتاثيره تاثير واقع اذا قلنا هكذا ستفقدون كل اشكالكم يلزم استحالتكم يلزم تاثير المتاخر في المتقدم فإذا المتقدم حصل بعد لا حجر للمتاخر هكذا مقبول أما نحن نقول إذا اغتسلت المرأة في الليل فغسلها الليلي يكشف عن فصول الطهارة من حين الغسل لا من أثناء النهار فأي تأثير هنا فأي تأثير للمتأخذ في المتقدم لا محذور عندنا في ذلك نحن نقضل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 ومن قال بعدم امكانه قاس الشرط الشرعي على الشرط العقلي فان المقدمه العقليه كالكون على الصاف وكالمسير الى مكه المكرمه يستحيل فيها ان تكون متاخره عن المقدمة ما يمكن أكون في مكة ثم تحصل المقدمه لانه لا يوجد الشيء يعني الحصول في مكة إلا بعد فرض وجود علته الثامنة المجتملة على كل ما له دخل في وجوده وجود الشيء لاستحالة وجود المعلول بدون علته الثامنة ثم وإذا وجد الشيء طيام إذا حصل في النهار في أي حاجة للغفن في الليل ثم وإذا وجد الشيء فقدرتها إذا حصل الصوم من الفجر إلى المغرب فقد انتهى جمانه فأي حاجة بعد ذلك للغسل حتى نقول إذا اختثلت ليلا يوجد في أمها في النهار فأية حاجة له للغسل الليلي تبقى عفوا أو للواجب الحاطر في النهار تبقى إلى ما سيوجد بعد يعني الغسل الليلي لا حاجة إلى ذلك المصنف يقول منشأ هذا الشك والبحث ورود بعض الشروط الشرعية التي ظاهرها تأخرها هذه الشروط في الوجود عن المشروط عن الواجب وذلك مثل الغس الليلي للمستحقات الكبرى الذي هو شرط عند بعضهم لطوم النهار. السابق على الليل ومن هذا الباب أيضا إجازة بيع الفضولي بناء على أن الإجازة كاشفه عن صحة البيع لا ناقله كما قلنا دلال ولأجل ما ذكرنا من استحالة الشرط المتأخر في العقليات قاسوه على الشرعية فاختلف العلماء في السورة الشرعية اختلف العلماء في الشرط الشرعي وهذا الاختلاف معاضي اختلافا كبيراً جداً كثيراً جداً فبعضهم ذهب إلى إمكانه إلى إمكان الشرط الشرعي إلى إمكان الشرط المتأخر في الشرعيات وبعضهم ذهب إلى استحالته لماذا قال بالاستحال؟ قيارة على الشرط العقل قياساً يعني قياسا للشرط الشرعي على الشرط العقلي كما ذكرنا آنفا والذاهبون إلى الاستحالة اضطروا اول ما ورد في الشريع بتأويلات كثيرة يقول شرحها يقول شرحها لكن يقول احسن ما قيل في توجيه إمكان الشرط المتأخر في الشرعيات مع عن بعض مشايخنا الاعاظم قدس سره في بعض تقريرات درسه لعله الشيخ النائم ولعله الشيخ الأنفاري كما قد يقول البعض وخلاصته خلاصة ما قال هذا القائل أن الكلام تارة يقع يعني الكلام في الشرط المتأخر ثالثاً يقع في شرط المأمور به يعني بين قوتين نفس الواجب وأخرى يقع في شرط الحكم يعني الوجوب ثالثاً كان هذا الحكم حكم تكليفي أو حكم وضع حكم وضعي يعني الصحة وفساد حكم تكليف الأحكام الخمسة الوجوب والحرم وغيرها ابن لا وفي المثال الاول فضل المستحاضه حكم تكليفي وفي المثال الثاني بيع الفضولي حكم وضعي يقول أما في شرط المامور به فان مجرد كون الشرط المتاخر شرطا شرعيا للمامور به لا مانع منه لا مانع منه لماذا قال لأنه ليس معناه إلا أخذه قيدا، إلا أخذه قيدا، في المأمور به على أن تكون الحصة الخاصة من المأمور به هي المطلوبة، لأن المولى يطلب مرة الصيام الغزل، ومرة الصيام المتعقب عن الصيحة الصيام, الصيام المتعقب بالغزل، فيطلب حصة خاصة من هذه المرة. يقول أطلب منك الصوم الحصة الخاصة ليس مطلق الصوم أطلب منك الصوم المتقدم بالغسّة الليلية قال على أن تكون الحصة الخاصة من المأمور به هي المطلوبة وليس الحصة المطلقة وكما يجوز ذلك في الأمر السابق يعني في الشرط المتقدم والمقارن في أي فرق بينهما وبين المتأخر فإنه يجوز في اللاحق بلا فرق بلا فرق نجيزة الله يعني كما يحق للمولى أن يقول لها صومي النهار بشرط أن توقعي غسل الفاجر قبل الفجر شرط متقدم أو صومي النهار بشرط أن توقع الغسل مقارن غسل الظهر مقارن للصوم يقول لها كذلك صومي بشرط أن توقع الغسل المتعقل فرق بين الأول والثاني والثالث فعلى هذا الكلام نحن نقبل الشرط المتأخر نحن نقبل الشرط المتأخر قال وكما يجوز ذلك في الأمر السابق والأمر المقارن فإنه يجوز في اللاحق بلا فرق يعني في المتأخر نعم لو قلنا أن الغث الليلي يؤثر في الطهارة في النهار هذا تأثير للمتأخر في المتقدم هنا إشكالكم يأتي وتأثير المتأخر في المتقدم كما ثبت في علم المعقول مستحيل هنا نقبل منكم لكن نحن لا نقول بهذا نحن لا نقول أن المراء اكتفلت في الليل يؤثر في الطهارة في النهار لا نحن نقول إذا اقتفلت ليلا يؤثر في الطهارة من حين الغسل مو يكشف عن حصول الطهارة في النهار لا لا لا إذا قلنا بأنه يكشف عن حصول الطهارة في النهار فإشكالكم على العين وعلى فر نقبل به لأن الغصل متأخر والطهارة في النهار متقدم فكيف يؤثر المتأخر هو متقدم اما نحن نقول اذا اختفلت المراه بعد بعد اذان المغرب يكشف غسلها عن طهارتها من حين ايقاع الغسل هذا لا يلزم منه تاثير المتقدم على متاخر لا لان الاثر يحصل من حين الغسل لا في النهار نعم نعم اذا رجع الشرط الشرعي إلى شرط واقعي يعني يؤثر في الطهارة في النهار شرط واقعي كرجوع شرط الغسل الليلي للمستحاضة إلى أنه رافع للحدث في النهار إذا قلنا هكذا إشكالكم مقبولة لذا الله ألف خير وأحسنتم أن ذكرتونا بالإشكال لكن نحن لا نقول هكذا قال الى شرط واقع كرجوع شرط الغسل الليلي للمستحاضه الى انه رافع للحدث في النهار فانه حين يكون فإنه يكون حين يكون واضح الاستحاله هذا صحيح واضح الاستحاله كالشرط الواقع يعني كالمقدم العقلي خلقه على السطح نقبله بلا فرق أما نحن لا نقول بهذا وإنما نقول أن, إن الغوث يكشف عن حصول الطهارة من حين الوقت. فلا يرضى متأثير متأخر بمتقدم واستر ذلك أن المطلوب لما كان هو الحصة الخاصة من طبيعي المأمور به ما معنى الحصة الخاصة هنا الصوم المتعقد من طبيعي المأمور به فوجود القيد المتأخر لا وظيفة له لا غرض له لا عمل له لا شأن له إلا الكشف عن وجود تلك الحصة الخاصة يعني الصوم على الغسل تلك الحصة الخاصة في ظرف كونها مطلوب فقط وظيفته هذا وظيفة الشرط المتأخر الكشف عن أن الحصة الغسل قد حصلت إذا ستفلت في الليل غسلها في الليل يكشف عن أن ما طلبه المولى في النهار يكشف عن حصوله المولى ماذا طلب طلب حصة خاصة من حصوله قال لها صومي بشرط ها؟ أنت اغتفلي ليلا فنحن ننظر للمرأة صامت في النهار صامت في النهار إلى الظهر إلى المغرب بعد المغرب المولى ينظر اليها ان اختتلت المراه ان اختتلت يقول لها بارك الله فيك قد او قد أو ما طلبتهم واضح يصير واضح يصير ان لم تختتل يقول لها لم توقع ما فالمولى ينتظر الى اذان المغرب بعد الاذان ان اختتلت المراه كتب لها كتب لها قد ادت الصوم المطلوب شيخنا صحيح اذا المغرب ادنا وحصل منها الغوصن يكتب هذا يكتب قد حصل منها الصوم المطلوب وهو الصوم الحفظه الخاص الصوم المتعطل بالغوصن ان لن توقع الغوصن لم يكتب لها انها اوقعت الصوم نعم مني انا بطلوب الصوم المطلق اما منها فالصوم حصه خاصه صلاه يعني ولا يكفي, يكفي نعم ما يكفي غسل غسل فاجب لدخول الصوم لصلاه الفجر غسل الظهر لصلاه الظهر غسل الليل لصوم النهار وصلاه الليل. هذا كل قال وسر ذلك أن المطلوب لما كان هو الحصة الخاصة من طبيعي المأمور به فوجود القيد. ممكن ليه لطوم النهار؟ بني لماذا تغسل ليه لطوم النهار؟ وغسل أفو ذاك غسل، غسل, غسل الدخول للكشف عن صورته والله وسر ذلك ان المطلوب لما كان هو الحصه الخاصه من طبيعي المامور به فوجود القيد المتاخر لا شأن له الا الكشف عن وجود تلك الحصه الخاصة. فقط في ظرف كونها مطلوبة ولا محذور في ذلك إنما انما المحذور لو كان الغسل الليلي هذا من عندي لو كان الغسل معنى العباره إنما المحذور لو كان الغسل الليلي يؤثر في الطهارة في النهار هنا يلزم تأثير المتأخر في المتقدم ما تقولوا هذا مستحيل، ولكن نحن لا نقول بهذا نحن نقول إيقاع الغسل في الليل يكشف عن حصول الطهارة من حين الغسل. قال ولا محذور في ذلك إلى هنا. نعم إنما المحذور في تأثير المتأخر في المتقدم. ومتى يكون تأثير متاخر في متقدم إذا قلنا أن غسلها في الليل يكشف عن حصول الطهارة في النهار. عن رفع الحدث في النهار هذا تأثير متأخرا فيه متقدم إذا أتي سؤال أو استفسار وصلى الله على محمد وآله الطاهرين <تصفيق>